وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله عليه وعلى آله أفضل صلاة وأثنى سلام أما بعد فيا أيها المسلم اعلم بأنك إذا حققت التقوى ستقوى بل ستسعد وفي التنان ستغطى ان الذين يتقوا الى مس طرق من الشيطان تذكروا فاذا هم مفسقون عباد الله شعور جليل نبوي يجعل من المحنه ملحه ويصير الالام امالا خلق نبيل يجعل من القرحه فرحا ويجعل العسير يسيرا ويجعل الحزينا الخارف الكسيرا فرحا مستبشرا نصيرا بل ويجعل من الكبوى سلوى إن هذا الشعور جاء في المرآل الكريم ودعت إليه السنة النبوية قونا وفعلا ألا وهو التفاغن نعم إنه التفاعل الذي نبذه بعضه مكاناً قصي وصار عند آخرين نسياً منسيا ما أجمل التفاعل حينما يكون وقت الشجاري وتغير الأحوال وهذا لا يستطيعه إلا رجال قلاء الأبضال أيها المؤمنون إن الشرع نهان عن الطيرة ألا وهي التشاؤن بل وجعله من الشرك وجاء بديل التشاؤن التفاعل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عجوى ولا طيار ويرجبني فأم قالوا ومن فأم قال صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة أمة الإسلام إن المتأمن في القرآن الكريم يجد التفاؤل موجودة وليس مفقودة حادثة عظيمة تتهم فيها أمنا عائشة رضي الله عنها بالزنا وكفى بها جريمة فتأتي آية كريمة فيها من التفاؤل فيها إن الذين جاءوا بالإفك عصة منكم لا تحسبوا شرراً لكم بل هو خير لكم أمة الإيمان نبي الله يعروف عليه السلام يغفل ثلاثة من أبنائه كما هو في سورة يوسف فيأتي القرآن ليعلمنا شيئاً من تفاؤل الأهدياء فتأتي الآية قال من سولت لكم أكسكم أفراً فصبر جميل عَسَى الله أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أيها الأحبة وماذا عن تفاؤل أمين محمد صلى الله عليه وسلم تفاؤل تجن في عجر الرجاء تفاؤل صلى الله عليه وسلم يصف العقول السليمة بل عقوله للألباب تفاؤله صلى الله عليه وسلم لم يكن في فحسب بل كان في الحرب والشدائل والغزوات خرج نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوة أهل الطائف فما كان منهم إلا أن رموه بالريارة فجاءه ملك الجبال فسلم عليه ثم قال له يا محمد أنا ملك الجبال وان الله فعني اليك لتامرني بما شئت افتقت اضغطت عليهم الاخشبين والاخشبان جبلان عظيمان لمكه فقال النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك هذا الهم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في الظالم هو أعطم من ذلك الهم الذي كانه مأهد ومع ذلك كان متفائدا صلى الله عليه وسلم فكيف إذا كفاؤله في سائل أيامه وحياته أيها النخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن ما استضاع في شهده كله في ترجله وتنحله ووضوحه قال أهد العلم تيمنه صلى الله عليه وسلم تفاؤلا إذ إن أهل الجنة هم أصحاب الأليم وفي الاستصباء كان يحول رداءه تفاؤلا بتغير الحال من الجنب إلى الغيث بل وكانت لعمره رضي الله عنه بنت اسمها عاصية فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وقال بل أنت بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تفائل برجل كان كافرا كان مصدع جديا لما دخل ممثل الكافرين سهيل بن عام فقال النبي صلى الله عليه وسلم سُبَيْي سَهُلَ أَمْ قُرُونَ بَلْ إِنَّهُ صلى الله عليه وسلم تفاؤل حتى عند أزمة قيام الساعة جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت على أحدكم القيامة وفي يمي فسيلة فليغرسها عباد الله «إننا بحادة ما سفل إلى نفوس متفائلة تُعيد فينا الروح والأمل والنصر بإذن الله تعالى أعوذ الله من الشيطان الرجيم أم حسنتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدكم الفرساء والضبار وزنزلوا حتى انق هو القوي الرحيم الحمد لله على ايسال وشكرا على توفيقه وتواردنا واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له تعظيما لسانه واشهد ان نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن الله ورسوله وصديقه وخليل صلى الله عليه وعلى ال الذين والاصحاب الغرماء يمين والازواج امها في مقدمين ومن تبعهم ورتفا اخرا ومن تاخروا الى يوم الدين ان ذاكروا فيعذ الله تق الله عز وجل وراقبوه الله معدا بنافسكم الناس عندما ينسب حديثاً للنبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحاً ومن ذلك إلى حديث تفالو بالخير الجنور هي حكمة معناها صحيح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفض بها فلنحضر لِلْأَنُ رَوِّلَ النَّبِيَّ صَوْتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَا لَنْ يَقُلْ اللهم اعِزَ لِسَامُ وَالْمُسْيِدِينَ وَأَذِلَ الشِيْكَ وَالْمُشِيْخِينَ وَدَلِّ أَعْدَاءَ كَأَعْدَاءَ الْلِمَةِ وَالْدِينَ اللهم اغفر المسلين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأخياء فيلم والأموات إذ لك طريق سبيع الدعوات Allahumma la tadha'na ki uqaamina haza laman illa wotah, wa la t'hamma illa ffrghtah, wa la dayna illa qadwaika, wa la nariqan illa shafaitah, wa la dayna illa rachitah, wa la musafirah illa rada musadina gharina, wa la mucadina fi sabilika illa nassartha, wa la mucadina fi sabilika illa nassartha, huyadah al-shalari ikram اللهم انصر وان المجاهدين في كل مكان اللهم وانصرهم على عدوهم في ارضهم اللهم وانصرهم على عدوهم في ارضهم اللهم وانصرهم على عدوهم في ارضهم اللهم كن معهم مؤيدا ونصيرا اللهم كن Allahumma t'fil aqdaamu Allahumma t'fil aqdaamu Ya adal khala'i wa iqamu Allahumma wa-do'a'i alyma'i hulaha As-sohaa'ati n'ujala'i b'bath-in Wa'ruma'a wa'uthman wa'ali Wa'asadi as-sohaa'ati il-hma'i'na Ya rabbal al-raim Allahumma wa-do'a'i alyma'i alyma'i Qadima'i haramai'i sharifei Wa'liya'i alyma'i بصمت مع الناس الله بان الله وجل اضنا به من عميم بدا في نفسه الله فالله قد أثنى عليه مصدنا في محفن الآيات والرؤان عباد الله إن الله ينهر بالعدي والإجسام والإيهاد في الأوباء وينهى عن فحشاء والمركة والباضي يعلمكم لعبكم كالكون فاذكروا الله الجليل العظيم اذكركم واشكروا على نعيه يسركم وَلَذِكَ اللَّهِ أَكْفَرُ وَاللَّهِ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ نَسْعَهُ